يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وَأَمَّا الْأَخَوْفَ يَصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ من رَأْسَهُ وَأَمَّا الْأَخْنَتَ يَسْدَبُ فَتَأْكُلُ النُّوُرُ رَأْسَهُ كُفَيَّاً أَمُّ